بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن اتبحت الروايات واقسامها في المقام يبقى تحديد الموقف من هذه الروايات وايضا من الايه المباركه الكريمه وكيف نتصرف لمن هذه الادله اللفظيه المتواجده عندنا فهل نحكم بتخميس الأراضي المفتوح عموتان أو لا أو لا كل عدم تخميسها طبعا المسألة لا تقولين لدى أصحابنا رضوان الله العليزين وقد ينسب إلى المشهور التخميس المواقف التي يمكن تتخذ في المقام عديده نحن نقتصر على ذكر اهمها اولا ان نرجح كثه التخميس بدليل ان التعارض الموجود بين الطائفتين في المقام يوجد في توجد في إحداهما الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأمر الله أن يسلم وهذه الآية بإطلاقها تشمل الأراضي المفتوحة أيضا لأنها جزء من الغنين على يهودي. هل بإطلاقها تشملها فإذا كانت الآية بإطلاقها تشملها، الروايات التي دلت على تخميس ولو بالإطلاق تعتبر موافقة للكتاب، والروايات التي دلت على عدم التخميس تعتبر مخالف للكتاب. لأنكم تعلمون أن المقصود بما ورد في باب التعادل والتراجيح من ترجيح موافق الكتاب خب ليس المقصود بذلك الترج... موافق الكتاب نصا هو ما هذا المقصود فانه لا أحد يفتري على الذي يريد أن يختلق رواية كاذبة خمية ما يختلق بالشكل اللي يعارض الكتاب نصا لأنه ينفق لو عارض الكتاب نصا وإنما موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب تكون بهكذا شكل موافقة الإطلاق مخالفة الإطلاق موافقة روح الكتاب مخالفة روح الكتاب أو ما شابه ذلك وهنا أصلا الآية هي طرف المعارضة أو قل عبر بأن الآية هي طرف المعارضة فالآية تقدم لو كان الخبر الموافق لإطلاق الكتاب يقدم فهو إطلاق الكتاب لا يقدم مباشرة قل هكذا او قل ان الروايات طائفتان واحدهما مطابقه لاطلاق الكتاب فتقدم فيثبت الخمس هذا اول موقف يمكن ان يذكر في المقام وهذا الموقف يكون في صالح الافتاء بالخمس إلا أن هذا الموقف لو تم في المستقبل أحد الوجوه الآتية والتي ترجع كلها إلى مسألة الجمع الدلالي لو تم في المستقبل أي واجب من الوجوه الآتية سيكون ذاك الوجب مقدما على هذا الوجب أو ذاك الموقف مقدما على هذا الموقف لانكم تعلمون ان الترجيح فرع عدم الجمع الدلالي ان كان هناك جمع دلالي فالتعارض يعتبر تعارض غير مستقر والتعارض غير غير المستقر ما يخضع لقانون, لقانون التراجح لقانون الترجيح اي وجه من الوجوه القادمه لو تم يبطل هذا الوجه نعم لو أن الوجه القادم كلها لم تتوم يكون هذا الوجه تام لأنه ترجح بالكتاب هذا هو الموقف الأول والذي هذا الموقف كان في صالح الخمس الموقف الثاني أو القلاج الثاني أو الوجه الثاني ما شئت فعبره الذي يمكن ان يذكر في المقام هذا regel, ايضا في de الخمس وهو ان ادله الخمس فيها ما يكون بالعموم وهو كل شيء أوتلى كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه الوسائل باب اثنين مما يجب فيه الخمس الحديث الخامس هذا هذا بالعموم وباغ النصوص كانت بالإطلاق إلا أن هذا النص النص الوحيد الذي كان بالعموم ولا يوجد مثيل له في الروايات النافية للخمس بناء على عدم الإيمان بما مضى من أن روايات أرض السواد هي بحكم العموم ونحن قلنا أن روايات أرض السواد هي بحكم العموم لأنه أرض السواد علم أو شبه علم لأرض العراق ودلالة الاسم على أجزائه هذا مثل العموم وليس مثل إطلاق ليس من قبيل دلالة الكل على أفراده أقول لو غفلنا عن هذه النكتة نحن نرى أن أداة أداة عموم ما موجوده في الروايات النافية للخمس في ضمن الروايات النافية الخمس ما موجود أداة العموم بينما في ضمن الروايات المثبتة للخمس توجد أداة وهي هذه رواية أبي بصير كل جئ قتل قتل عليه والأرض أيضا قتل عليه وقد قالوا أنه لدى التعارض بين العموم والإطلاق العموم مقدما على الإطلاق لأن العموم دلالته بالوضع والإطلاق دلالته بمقدمات الحكمة والعموم أقوى هذا طبعا ما مقصدي الإشارة إلى المبنى الذي يقول أن العموم يرفع موضوع الإطلاق لأن الإطلاق متقوم بمقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة متقومة بعدم البيان والعموم بيان إذن العموم مقدم ما هذا ليس هذا هو مقصدي فإن هذا قد أبطل أبطله المحققون المتأخرون في علم الأصول، وقالوا أن البيان الذي يضر بالإطلاق إنما هو بل بيان المتصد وليس البيان المنفصل. فالعموم المنفصل لا يرفع موضوع الإطلاق. ما أقصد ذاك؟ إنما أقصد أن العموم أغوى من الإطلاق لأن العموم دلالة العموم دلالة رفظية، دلالة لغوية، بينما دلالة الإطلاق دلالة حكمية في مقدمات الحكمة فيقدم العموم بالأقوائية على الإطلاق فنحكم هنا بالخمس بسبب قوله كل رواتاء البسيط كل شيء قتل عليه هذا هو الموقف الثاني طبعا هذا الموقف لو تم كما قلنا يحكم على الموقف الأول يقدم عليه لأنه هذا نوع جمع نوع جمع دلالي فلا تصر النوبه إلى الترجيح بالقرآن إلا أن هذا الواج أيضا في رأينا غير صالح لأنه أولا قبل بكارة المسألة مسألة عموم في الطرف الآخر أيضا ما يوجد ايضا يوجد ما هو بحكم العموم وذلك لما قلنا من أن أرض السواد علم أو شبه علم لأرض العراق والعلم يشمل أجزاء كشمول العموم وليس كشمول الإطلاق ومقدمات الحكم هذا اولا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى العموم الموجود في طرف أدلة الخمس منخصر في رواية أبي بصير كل شيء قتل عليه هذا كل أدلة عموم صح لكن هذا على ما أشارنا إلى ساقط سندان بسبب وجود علي بن أبي حمزة في السنة وعلي بن أبي حمزة لا نبني على توثيقه لأنه وقف من قبل اذن ما أتكون من قبل الشيخ أو من قبل أحدهم وقف علي بن حمس أو, أو من قبل حسن بن علي بن فضال هناك تضعيف أظن أنه من قبل حسن علي بن فضال حينما قال عنه كذاب أو كذاب المتهم فتشمع القبيل أرهنا قبلا إذن هذه هذا الواج يسقط الوجه الثالث، الوجه الرابع، ها؟ ثالث. موقف الثالث. الثالث. موقف الثالث. فاذان الوجهان هما في صالح من يقول بالخمس. وإذا من المظنون أو من المحتمل أنه إن صح. هذه النسبة نسبة أن المشهور قالوا بالخمس فيبدو أن دليلهم كان أحد هذين الوجهين الوجه الثالث أو الموقف الثالث يكون على عكس الموقفين الأولين وهو أن نقول نرجح كفه عدم الخمس ودليلنا على ذلك الروايات هذا هذا الدليل مستفاد من بعض عبائر صاحب الحدائق رحمه الله الروايات التي صرحت بالخمس ثم بالتقسيم بتقسيم الباقي على المقاتلين يتمسك بتلك الروايات فيقال ان الروايه التي صرحت بالخمس ثم بتقسيم الباقي على المقاتلين دليل على ان الخمس مخصوص بالمنقولات التي تقسم على المقاتلين اما ما لا يقسم على المقاتلين فلا هذا هو الوجه الثالث هو لا تقسم على المقاتلين لأنها من كل المسلمين وعليه فلا خمس فيها هذا هو الوجه الثالث فيقال أنه, أنه ضمن الروايات أو هالأذلة المتعارضة توجد لنا طائفة واضحة صريحة مفسرة أدلة وهي الطائفة. الطائفة التي جعلت الخمسة قبل التقسيم ورتبت التقسيم على الخمس إذن نعرف أن الخمس إنما هو فيما يقسم على المقاتلين لا على كل غنائم وبما أن هذه صريحة في المعنى إذن تقدم على كل أدلة الأخرى سواء كانت بالإقلاق أو بالعموم لأن الصريح يتقدم على الإطلاق وعلى العnom. هذا هو الموقف الثالث. إلا أن هذا الموقف ايضا يصعب الالتزام بهم. هم هذا الموقف لا يخلو من اشكال والإشكال الذي يورد على هذا الموقف أو على هذا الوجه. ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله كاعتراض على صاحب الحدائق رحمه الله وهو أنه يقول صاحب الجواهر يقول الروايات التي دلت على التقسي على الروايات التي دلت على التخميس ثم التقسي هذه الروايات لم تدل على الخمس إلا فيما يقصف ولكن مفهوم ما به دل ما دلت على أنه ان ما لا يقسم لا يخمس راية ما هناك أن دلالتها على التخميس ضيقة إنما دلت على التخميس فيما يقصف لم تدل على التخميس في غير ما يقصف ما أنه به دلالة على لم تدل على عدم التخميس في ما لا يقسم إنما دلالتها على التخميس ضيقة وهي في دائرة في ما يقسم فليكن فلتكن هذه روايات هكذا لكن أجنر أدلة مطلقة كالآية المباركة نفسها الآية المباركة مطلقة واعلموا أن ما غامنتم فأن الله مساوي وناخذ بهذا الاطلاق لم لا ناخذ به ويقع طرفا للمعارضه مثلا وفهو اذا كان لدينا دليل على تخميس خب يجب ان نعالج الوضع اما هذا البيان ليس علاجا هذا هو جواب الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله وهذا الجواب نعمل الجواب صحيح، فبه يبطل الاستلال بروايات التقسيم بروايات الخمس ثم التقسيم، ولكن يوجد شيء وهو أنه كان بإمكان صاحب الحدائق رحمه الله أن ينص على رواية واحدة من روايات الخمس ثم التقسيم. لو كان ينص على رواية واحدة من روايات الخمس ثم التقسيم لم يكن يرد عليه إشكال صاحب الجواهر. وذاك تلك هي رواية حماد أو أو مسلف حماد. فإن رواية حماد واضحه في الملازمه بين الخمس والتقسيم روايه حماد باب 41 من جهاد العدو الحديث الثاني أنا بينت لكم في ذاك اليوم الموضع الذي ذكر بكل الرواية رواية مفصلة الموضع الذي ذكر في كل الرواية ذكرت لكم موضع هم من الكافي وهم من التهذيب لكن الآن يكفينا هالمقدار الموجود في باب واحد من من الجهات الارضيه من يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن بعض أصحابه عن, عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه بوليا ذلك خب هذا ذكر الخمس ثم التقسيم على على المقاتلين قال وللإمام صف المال أن يأخذ الجارية الفارهة والداب الفارهة والثوب والمتع مما يحب أو يشتى، فذلك له قبل تسمة المال، وقبل إخراج الخمس. قال: وليس لمن قاتل شيء، وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، ولا ما غلب عليه إلا ماحته عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء، وإن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح الأعراب. ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه دهم أن, يستف... ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمه نصيب وسنته جارية فيهم وفي غيرهم والأرض... والارضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفه مدفوكه في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على طاقتهم من الحق النصف أو السلسة أو السلسين إلى آخر رواية خب هذا نحن نفهم بقانون أن, التقس أن التقسيم قاطع للشركة نفهم أن, أن حكم الوالي كان مخصوصا بالقسم الأول وهو ما يقسم بعد ذلك يخمس ثم يقسم أما الأراغون التي لا تقسم بعد ذلك لا يقول هذه موقوفة مسوكة بيد من يعمره بعد هنا ما ذكر الخمس ذكر أنه كل بيد من يعمره وهذا شبه تصريح بأن الخمس مخصوص بما يقسم على المقاتلين أما ما يقسم فليس ليه خمس فصاحب الحدائق إن كان ينظر إلى هذه الرواية بالذات لم يكن يرد عليه إشكاله صاحب الجواهر لا الرواية تدل على ثبوت الخمس فيما يقسم وتدل على نفي الخمس في غير ما يقسم وهذه الصريحة تتقدم على الروايات المعارضة والتي ليست صليفات فإنما هي بالعُموم والأخلاق هذا هو الوجه الثالث سس سس هذا هو الوجه الثالث. بلى. إيمار موصلا يعني عليه مع هذا مؤسف أنه هذه. مرسلة حماد بعد مرسلة وهي خشرة ولطيفة انصافا انتم تقروها يوجد بعض الفتاوى المتعارف ذكره الفقه ولم نجد له مصدر إلا مثلا مسألة انه موحوى عسكر ليس لمن قاتل أشياء من المعرضين ولا ما غلبوا عليه إلا محتوى عليه العسكر هذا مصدره ظاهر من أنه ما نحصل في الرواية أنما كان في داخل العسكر يأكله المقاتلون مشي آخر هذا مصدره ما نحصل الرواية وهذا مش متعارف التعبيذ بها العبارة لدى بعض الفطها بس إحنا ما واجهنا في ال على الى الروايه الرواية حرامات يعني أنا يصعب علي ان, أن يتسقط هذه الرواية بس خب ما تراي كان أصحاب يقبل هذا في خلاص يا من هو من أصحاب الزواج إذا كان حمد بن عيسى محمد بن, أحمد بن حمد بن مائد. حمد بن ما أدري حمد بن عيسى من أصحاب الجماع ما الآن ما في ذي أني يكون حماد بن نعيمان. ما صاح إذا كان صاحب الجوايا يرى أن بقى. روايات أصحاب نجاح الجماعة صحيحة، إيش كان وارد عليه؟ بس هو أم على قاعين إحنا خمنو من بهال. لكن نقول أن صاحب الحدائق قد يرى في الرواية الصحيحة على مبنى. أه... على كل حال هذه مؤسف إنه مرسل وأحنا هم منو من ذاك بي... المبنى الذي يقول أصحاب الإجماع. من يعني أصحاب الأجماع قالهم خال الثلاثة من ما عاد نيجي مال على كل حال هذا الوجه أن يسقط وإن كان أنا يؤسفني أن يسقط بعض الوجوه لطيفة الرواية رواية لطيفة وطريفة وفيها أحكام على كل حال الوجه الرابع أن نقول أن إطلاقات الإطلاقات الدالة على الخمس يعني الإطلاقة التي تشمل الأراضي الدالة على الخمس التام منها نصان فقط نصان أحدهما على آية المباركة واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم فأن لِلَّهِ لله خمسه والثانيه الصحيحه عبد الله بن سنان ليس الخمس الا في الغنائم الخاصه بعد ما ك غيرهما الا مطلقتان وعيفتان احداهما مرسله العياشي عن سماعه هذا اللي قرأناه قبلا مرسلة العياش عن سماعه عن أبي عبد الله وعبد الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغناء هذه مطلقة أنا أم يشمل الأرض بس هذا مرسلة عيش بعد ما الفقهاء عادة ما يعتمدون على مراصد العيش والأخرى هذه الرواية اللي قلنا هي في منتهى السقوط مرسلة أحمد بن محمد الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص المغنم هذا الذي قلنا أنه هم مرسل وهم مرفوع وهم ما منته إلى معصوم يعني في غاية السقوط خ... حدثنا أحمد بن محمد حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديثة ورفع الحديثة من ليس كان رفع إلى الإمام ما رفع إلى الإمام بس يقول رفع الحديثة قال الخمسة من خمسة أشياء فهالرواية في نهاية السؤال فلا تبقى من المطلقات لا تبقى إلا الآية المباركة وصحيحه عبد الله ابن سنان لا لا خمسة إلا في الغنائم خاصة ونعم يبقى العموم ما كل شيء بطله ذاكم يبقى ذاكم خب ساقط بعلي بن أبي حمزة كما قلنا فإذا استطعنا أن نناقش في دلالة الآية وفي رواية عبد الله بن سنان لا يبغى دليل على الخمس نبقى نحن والأدلة التي دلت سواء عموما أو اطلاقا على نفي الخمس من الأراضي وأن الأراضي كلها للمسلمين أن الأراضي مفتحة عن كلها للمسلمين فنتمسك بتلك وننفل قمس وما هو النقاش الذي نستطيع أن نناقش به الاستدلال بالآية الكريمة أو نناقش به الاستدلال بصحيحة عدل الله ابن سنان اللي تقول. لا خمس إلا في الغنائم الخاصة. أما الآية الكريمة، وأعلم أنما غلنتهم. أنا يخطر ببالي هالمناقشة. القرئ لكم. لاحظوا صحفة أولى. لا أقول هذا وأعلم أنما غلنتهم، فإن لله خمسة. ورد على ل... ورد بصيغه الخطاب يعني الايه مو مثل... مو من قبيل صححه عبد الله بن سنان صححه عبد الله بن سنان ما ورد بصيغه الخطاب انما صححه عبد الله بن سنان ي... تقول لا خمسة الا في الغنائم الخاصه صيغة الخطاب ما بين لكن الآية به صيغة الخطاب واعلموا أنما غنمتم خطابا فإن قلنا أن الخطاب ظاهره الأولي هو أنه متوجه إلى الشخصيات الحقيقية وليس إلى الشخصيات الحقوقيه ظاهره الأولي هذا إن مش أنا ما أقول يستحيل أن تشمل الشخصيات الحقوقيه لا ما يستحيل يحتاج الى قرينه وانما الخطاب بظاهره الاولي خطاب الى الشخصيات الحقيقيه وهو احنا الناس الناس المؤمنون ليس الشخصيات الحقوقيه من قبيل عنوان المسلمين عنوان المسلمين هي شخصيه حقوقيه هم مو شخصيه حقيقية. بينما زيد عامر باكر يعني أفراد المسلمين هذوله شخصيات حقيقية بما أن الآية المباركة بينت بصيغة الخطاب وصيغة الخطاب ظاهرة في, خط... في ترجه الخطاب إلى الشخصيات الحقيقية عندئذ يحتمل على الأقل يعني يكفينا ان نذكر هذا كاحتمال والذي يجب الإجمال اذا جاء الاحتمال بطا رئيسي يحتمل على الاقل ان المقصود بما غنمتم يعني ما ملكتم ايها الشخصيات الحقيقيون هذا محتمل أن يكون المقصود هذا إذن لا إن كان هكذا لا يشمل الاراضين لأن الشخصية الحقيقية ما ملك الأراضي إنما فالشخصية حقوقية وهي عنوان المسلمين هي اللي ملكت الأراضي هذا المطلب لو بيناه ولو على مستوى احتمال أسألت تقول على مستوى استظهار ولو على مستوى احتمال تبطل دلالة الآية المباركة هذا وجهه المناقشة في دلالة الآية المبارك طبعا آية المبارك بعد مناغشة في السنة تخمها لكن في دلالته يمكن أن يناقش بها كدابية فلا تبقى لنا إلا صحيحة عبد الله بن سنان صحيحة عبد الله بن سنان هل نقاش متجي بي لأن الصحاحة عبد الله بن سنان لم تكن بلغة الخطاب إنما هاشق لو تبين قضية حقيقة لا خمسة إلا في الغنائم خاصة فيقال أن الأراضي جزء من الغنائم يقينا الأراضي المفتوحة عن وتن جزء من الغنائم داخل في الغنائم فقوله لا لا خمسة إلا في الغنائم خاصة يشمله ذاك النقاش اللي شرحناه بالنسبة للآية ما يرد هنا إلا أنه في الاستلال بهذه الرواية بالدافل لا خمسه إلا في الغنائم خاصة يوجد إشكالات الإشكالان في, في الآية ما وارد في الآية ذاك الإشكال وارد لكن هناك إشكالان يردان على الاستدلال بقوله لا خمس إلا في الغنم الخاص أول الإشكالين أن هذه الرواية بصدد بيان عقد النفي وليس بصدد بيان عقد الإثبات وإن كان عرض هم لكره ضمنا هذه الرواية تريد أن تنفي لا خمسة إلا في الغنائم تريد أن تنفي في الحقيقة خمسة أرباح المكاسب يقول لا خمسة إلا في الغنائم بعد مو في أرباح المكاسب هذا خض ضمنا باعتبار الاستثناء الوارد خوب نفهم أن الغنائم بخمس لكن العبارة متوجهة توجعا أوليا على العقد السلبي وليس على عقد الإيجابي إذن ليست بصدد بيان شرائط تعلق الخمس بالغنائم إنما بصدد بيان نفي الخمس عن ما على الغنائم أما الغنائم شنو الغنائم شنو الغنائم بي خمس جمالا هذا يف... ينفهم لأن الاستثناء على كل حين يدل على أن الغنائم بي خمس لكن لا هي شو هل كل الغنائم أو لا بس لمن مثلا أو بس مع حواه العسكر أو ما شابه ذلك ما معلوم الرواية ليست بارة الصدد إذن إطلاق. كيف نثبت الإطلاق؟ الإطلاق متوقف على أن يكون في مقام البيان فإطلاقه إثبات الإطلاق بمشكل هذا هو الإشكال وهذا إشكال دلالي نفس الإشكال يرد أيضا في موثقة سماء عفل في مرسلة العياشي هم قال لا خمسة إلا في لا خمسة إلا في الغنائم نفس الاشكال هناك ميرد بس خذ ذيك الاعتماد مرسلا ما مو مش مو مهم النقاش به مرسلا الجاهدات لكنه نفس الاشكال هناك ميرد هذا هو الاشكال الأول الذي يرد على الاستدلال بمرفقتي بالصحيحة قبل الله من سنا الاشكال الثاني الذي يرد على الاستدلال بصحيحه عبد الله بن سنان هو ان هذه الصحيحه لا خمسة الا في الغنائم خاصة بحسب ظهورها الاولي الا ان تؤول لو لم تأول هذه الصحيحة جاري على مذهب السنة وما جاري على مذهب الشيعة لأن هذا حاجة السنة أنه لا خمس إلا في الغنائم الخاص طبعا إلا أن يؤول يقال المقصود من الغنائم يعني والغناء ذكر وقال قال يرح يرحم يرحمك الله كل, ما, كل ما, ما افاد الناس بس حمل هذه على ذاك مشكل لانه لو كان لا خمسة إلا الا الغنائم خاص يعني صار في كل شيء بعد كان شامل حتى أرواح المقاصب بعد هاللغه شنو لا خمس إلا في خاص خخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ الخ على محمل أنه يريد أن يثبت الخمسة على كل شيء على كل فائدة ظاهرها وبغض النظر عن التوجيه والتأويل ظاهرها أنه يريد أن يحصر الخمسة في الغنائم فسا حصر الخمسة في الغنائم إلى أحد معنيين وكلاهما مال السنة أحدهما يعني غنائم الحرب هذا عدد من السنة هكذا أفتب أن الخمس فقط في غنائم الحرب والثاني الذين يلحقون بغنائم الحرب بعض الأقسام الأخرى غير أرباح المكاسف يعني مثلا المعدن أو الركاز أو, أو الكنز بعض, بعض, بعض هالأقسام يلحقوها بعضهم يلحقوه حقوقه بغنام يقولون هذا نهم مثل غنام الحرب هذا سواء كان هذا أو ذاك على كل حال هذا رأي سني والرأي الشيعي صريح في ثبوت الخمس على أربعة المكاسب يقينا وعند إذن إن كان هكذا نقول هذه الرواية الصحية الصحية صح صحية صحيح سنان صحيح عبد الله بن سلام لكنها تقع طرفا للمعارضة مع كل روايات خمسة أرواح المكاسب تقع طرفا للمعارضة مع كل الروايات وتعلمون أن أحد المرجحين الأساسيين في باب التعارض هو مخالفة العامة هذا أحد المرجحين الأساسيين فلا شك أننا نرجح الروايات الصحيحه الصريحه الداله على ثبوت الخمس في أرواح المكاسب ونسقط هذه الروايات عن الحجيه فاصلا الروايات صحيحه عبد الله بن سلام رغم انها صحيحه بلا حجيتنا تسقط في تمام مدلول سينما كل, عنه. كل مدلول. المدلول هذا فقط غير هذا ماضي يعني المدلول هذا نريد أن نتمسك بإطلاق هذا فهذا سقط بعد يعني لو كان مقطعان مثلا خل واحد يسقط واحد يبقى لا كان التمسك بإطلاق هذا هذا سقط بعد بعد إطلاق وين يبقى؟ يبقى على هو يسقط وعليه فلا يبقى إطلاقا دليل على فتوه الخمس فنتماسك بالادله النافيه بعد ولو فرضنا التعارض والتساقط لو فرضنا طبعا ما نفرض اقول لو فرضنا التعارض والتساقط بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين روايات خمس الأرباح خمس أرباح المكاسر لو فرغنا التعارض والتساقط فهذا نوع تعارض يسري إلى السند بدون التعارض على غسمين لدينا تعارض لا يسري إلى السند من قبل تعارض بالعلم من الملاجه التعارض بالعلم من الملاج. مادة الاجتماع تسقط، لكن التعارض ما يسر إلى السنة لا يؤدي إلى التكاذب في السنة لاحتمال صدقهما معا وكذب الأموم أو كذب الإخلاق لكن التعارض التبايني إن كان التعارض ثباينيا التعارض يسر إلى السنة لأن هناك التكاذب بعد يسر إلى السنة هنا التعارض ثبايني هذا يقول لا خمس إلا في الغنم أصلاً هدفه نفي خمس أرباح المكاسب أصلاً هدفه واحد بين بينما روايات خمس أرباح المكاسب هدفها إثبات الخمس التعارض تباين وينتهي إلى السند خب إذا ثقب هذا بمعارضه ثقب سنداً خم لارجع إلى فيما نحن فيه سدعنا أنه في أربع المحاسبات إيش نفتي نفتي بالخمس أو لا هذا أنا غير مو محل بحثنا نرجع في بحثنا إلى روايات الأرض السواد المسلمين إلى الروايات التي نفت الخمس عن الأرض السواد وجعلت الأرض السواد جعلت الأراضي مفتوحة علنا كل هذ المسلمين نرجع لذك الروايات هذا هو الوجه الرابع أظن ما بق... لم يبق إلا وجه واحد ولكن الوقت ضايقنا على الوجه الرابع وأخير نأجله إلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته